مدينة العطاء والحب والسلام ها هي العشر الأواخر من رمضان تمضي وقد هدأت النفوس بعد أيام دامية مثيرة ليعم سكان الدولة الإسلامية الارتياح رغم الحصار الذي لا يزال مضروبا عليهم من قبل الوثنيين ويقترب العيد فإذا الوحي يقدم الهدايا والهبات نزلت أحكام زكاة الفطر رحمة بالفقراء صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط يدفعه المسلم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يدفع قبل خروج الناس لصلاة العيد وهذه الزكاة كفارة لكل الصغائر التي اجترحها الصائم في رمضان حيث قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتبكير في دفعها حتى لا يبقى جائع ذلك اليوم ولكي يشعر الفقراء برباط الأخوة مع الأغنياء وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا أي أعدادا فردية من التمر واحدة أو ثلاثة وهكذا وبعد أن ارتفعت الشمس قليلا أخذ صلى الله عليه وسلم المسلمين والمسلمات إلى الصحراء ليصلي بهم صلاة العيد دون أذان أو إقامة كما أنه لم يتنفل قبلها ولا بعدها وهي ركعتان كالفجر لكنه كبر في الركعة الأولى سبعة تكبيرات، ثم قرأ الفاتحة وسورة سبح وفي الركعة الثانية كبر خمسة تكبيرات. ثم قرأ الفاتحة وسورة الغاشية وبعد الصلاة التفت على الناس وقال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب وبعد الخطبة توالت مظاهر الفرح رغم الأحزان حتى سمع الناس صوت الدفوف في بعض البيوت كان مجتمعا متآلفا متسامحا زادت الزكاة رحمة وتعاطفا ظل ذكر الزكاة يشرق كالشمس. حتى لا تكاد تذكر الصلاة إلا وتلازمها الزكاة لينشئ صلى الله عليه وسلم مجتمعا لا ينسى فقراءه ولا يهمشهم في تلاحم أغاض قلوبا سوداء يقتلها الحقد وهي تفتش كتابها المقدس فترى بين كلماته ووعوده صفات لا تنطبق إلا على محمد لقد صدم اليهود حينما رأوا أن غزوة بدر وقتل طواغيت قريش موجودة في التوراة حتى اليوم فهل سيسلمون ويعترفون بنبوته عليه السلام أم سيمسحون اسمه من التورى